ببعث سلام يا شوق للي مسافر بعيد يا شوق يا شوق يا شوق ببعث سلام يا شوق للي مسافر بعيد يا شو يا شو يا شو ويا يا شو مليان غناء وتنديد يا شو يا شو ويا مليان هنا والتنهيد يا شوق يا الشوق ده انا زاد والزاد مالوش طعم يا شوق يا شوق يا شوق وقلبي من فرحته بيسابق المواعيد ومسيري راجع تاني اللي غراب قلبي عندك يرسا لما يرجع ما ينسى تغريبة تغريبة تغريبة وسرقني هواك في الغيبة تغريبة هواك تغريبة هواك في الغيبة يا متى خدني معك يا مروه يا مروه يا مروه متى خدني معك يا مروه تملى بعيني الفرحه ويا الملذذ في الله راجع البحر وعد البر وجالك جالك جالك جالك قلبي تايه حاير حاير تايه لولا ثنوا لك قلبي قال في البحر هواك في الغيبة تغريبة هواك تغريبة وسرقني هواك في الغيبة يمروح اه يمروح ما تخدني معك يمروح يمروح اه يمروح ما تخدني معك يمروح تتمل بعين الفرحة ويا المندين We'll see you I'm غيبه هواك تقريبا وسرقني هواك في الغيبه تغيبه هواك تقريبا وسرقني هواك في الغيبه يا مروه يا مروه متى فدني معك يا مروه يا مروه اه يا مروه متى فدني معك يا مروه اتمنى بعيد ويا المندي بتلوح ومسر راجع